بسم الله الرحمن الرحيم الافلام كتاب أ ح ك م ت ايات ثم فصلت من لدن حكيم خبير أ لا تعبدوا ان الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير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 الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء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 فلعلك تارك م بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أ ن يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله شيء وكيل أ م يقولون ا ف ت ء الله فأتوا بعشر سور م ث م ف ت ر ي ا ت وادعوا من ا س ت ت ط ع م ن صادقين فإن ل م ي س ت ج ي ب و ا لكم ف ع ل م ه ا أ ن ا ب ع ل م ا للعلوم ه و ا إلا إله ه فهل أ ن ت مسلمون من ك ا ن يريد ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ز ي ن ت ه ا ن و ف ي إليهم أ ع م ا ل ه م ف ي ه النابلسي وهم فيها للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ر وحبط ما صنعوا فيها و ب ا ط ل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله ك ت اماما ب و س ى إ م ورحمه ة أ ل و موسوعه ن ي من النابلسي أ ح ف ا ن للعلوم ر ي ة منه إنه ا ل ح ق من ربك ولكن ربك أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ؤ م ن ه ا س م ن ممن أظلم ا ش ت ر ى على الله ك ذ ب ا أ ل ك ي ع ر ح و ن ع ل ى ربهم ويقولون هؤلاء الذين ك ذ ب و ا ع ل ى ر ب ه م ل النابلسي ع على الظالمين الذين يصدون عن ب للعلوم ا ل ه ويبغونها و ه ب ا ل آ خ ر ا س ل ا و ي ه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 ه موسوعه م النابلسي ر هم ا أ للعلوم الاسلاميه ص ب ف ا خالدون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 م الذين و ا من س و م ه م النابلسي ك إلا للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله ا ل ب س ن ى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 قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم أ ن ه ز م ك م و ه ا و أ ن ت م لها كارهون ويا قوم لا مالكم عليه مالا ان اجري إ ل ا على الله وما انا بطارد الذين آ م ن و ا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله من من طرتهم إن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 هو ر ب ك م و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن يقولون أم ا ف ت ر ا ه ق ل إ ن ا ف ت ر ي ت ه ف ع ل ي إجرامي و أ ن ا بريء م م ا ت ج ر م و ن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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني, يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال س و ي جبلي إلى ع ا ص م من ن ي ا ل م ا ء ق ا ل لا عاصم ا ل ي و م من أمر ا ل ل ه إ ل ا من رحم و م الاسلاميه م غ ر ق وقضي ا ل أ شركه واستوت الهدى شركه دعويه ل م م ا ا ل ل ظ ن و ا ي ر ربحيه ف ذ ا ل رب إن بني إن م ن أ ه ض ي و إ ن وعدك ا ل ح ق و أ ن ت أ ح ك م ا ل ح ك ع ي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 وإلا وترحمي لي الخاسرين وترحم تغفر أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أ م م ممن معك وعلى أمم وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أ تلك من ب ا ء ا ل غ ي ب نوحيها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 إ ن أ ن ت م إ ل ا مفترون يا قوم لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا ان أ ج ر ي الا على الذي ف ط ر ن ي أ ف ل ا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ب ب ي ن ة وما نحن بتاركي ا ل ي ت ن ا عن قولك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 الذين آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا و ن ج ي ن ا ب غ ل ي ظ و ت ل ك ع ا د و ا م ا و ا س ل ا ت م ي ه اسماء ا ل ج ب ا ر ع س ي د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 وإننا ل ف ي شك مما تدعونا إ ل ي ه مريب ق ا ل يا ق و م أ ر أ ي ت م إن ك ن ت على ب ي ن ة م ن ر ب ي و ت ا ن ي منه رحمة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 ولا ت موسوعه س ه ا ب ء فيأخذكم ذ ا ب قريب ر ف ع و ا ف ق ا ل ت ت م ع و ا في داركم ث ل ا ث ة أ ي ا م ذ ل ك و ع د غير م ك ذ و ب ف ل م ا م ي ه صالحا والذين آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا م ن ا ب ك هو ا ل ق و ي ا ل ع ز ي ز و أ خ ذ ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ا ل ص ص ي ح ح ة ف أ ب و ا في ي د ا ر ه م ج ا ث ي ن كأن لم يغنوا لم ي ف ه ا أ ل ا إ ن ثمود كفروا ربهم أ ل ا بعد لثمود ولقد جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان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 اسحاق فبشرناها ب إ س ح ا ق ومن وراء إ س ح ا ق يعقوب قالت يا و ي ل ت ل د و أ ن ا عجوز وهذا بعني شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا ا س م ر ا ل ل ه رحمة الله و ب ر ك ا ت ه ع ل ي البيت ك م أهل إنه ح م مجيد فلما ي د ذهب ع ن إبراهيم ب الروع ر وجاءته ا ل ش ى أليم أ و اسماء منيب إ ا ل ن ه ذ الحسنى جاء ب ب ه م درعا و ق ا هذا ل ي و م ع ص ه النابلسي ه ر ع و ن إ ل ي ه و م ن ق ب ل ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ا ل س ي ه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 شهيد قالوا يا لوط إ ن ا رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ك ف أ س ر ب أ ه ل ك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أ ح د الا ا م ر أ ت ك إ ن ه م ص ي ب ه ا م اصابهم أ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 ببعيد وإلى موسوعه د ي ن ا ا خ النابلسي للعلوم من إله غيره ا ل ي ا ل ا س ل ا ك م ب خ ي غير ويا م و أ و ف ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ع س م ا في الله أ ر ض مفسدين بقية ا ل خ ي الحسنى ك كنتم مؤمنين و صلاتك ت أ م ر نترك ك أن ما ي ع ب د آ ب ا ؤ ن ا أو أن ف ع ل ف ي أ م و ا ل ن نشاء إنك ا ما ل ن ت ا ل ح ل ي م ا ل ر ش ي د ق ا ل ي ا ق و م أ أ ر ي ت م إن ك ه م ن ربي و ر ز ق ن ي م ن ه ر ز ق ا ح س ن ا وما أ ر ي د أن أ خ ا ل ف ك م إ ل ى م ا أنهاكم أريد عنه إن إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح م ا ا س ت ت ط ع و م ا توفيقي إ ل الله ب ا ع ل ي ي ه توكلت و ل إ ح س ن ى أن ي ي ص ب ك م مثل ما أصاب ق و م ن و ع ه ا ل م ا ب ل س م للعلوم و الاسلاميه إن ربي رحيم ودود و ان س ت توبوا غ ف ر ربكم و ا ثم إليه إ ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا ر ه ت ك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ه ط ي أ ع ز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ه و ظهريا إ ن ربي بما تعملون محيط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 ي ق د م ق و م ه ي و م القيامة ف أ و ر د ه م ا ل ن ا ر و ب ل س ا للعلوم و ج د ا م و و ر أ ت ب في هذه ع ي و الاسلاميه ق ي م ة ب ا ر ف ل ر ف و ذلك من ن أ شركه الهدى شركه دعويه ا أ ن ف م فما أ غير ن ت ربحيه م ا ل ت ي يدعون م ن د و ن ا ل ل ه م ا ع ي و م ا ظلمناهم ولكن ظلموا ولكن ن أ ف س ه م ف م ا عغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله ت ي يدعون دون من ا ل من شيء ل ا جاء أمر ربك وما زادوهم أمر ربك غير تتبيب ك و ذ ل ك أخذ ربك إذا م ن س و ذ ه النابلسي ي م للعلوم ا ل ا س ل ك ي و م م ي ه اسماء الله الحسنى ذلك ي و موسوعه ا ل ن ا س و ذ ل ك ي و م م ش ه و د و م ا نؤخره إ ل ا ل س ل ا م ي يأتي ل ا تكلم ن ف س إ ل ا ب إ ذ ن ه فمنهم شقي و س ع ي د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 م ا دامت ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض إ ل ا م ا ش ا ء ربك ع ط ا غير م ج و ب ف ل ا س م ا ي الله ا ع ب د ه ا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ن ربك ق ي ي ب ن ه إ ه م ل ف اجتماعي وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء, من الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقموا الصلاة شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ل لا ه يضيع أ ج ر ا ل م ح س ن ي ن فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن أ ن ج ي ن ا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وانتظروا إنا م ن ت ظ ر و ن و ل ل ه غيب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و إ ل ي ه يرجع ا للعلوم أ م ر ك ه ف ب د ه و و ت ك عليه ا ربك ب غ ا ل ا س ل ا م ا ت